لفيس الدين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد المتين إذا تتلى عليه آياتنا قال الأولين كلا بل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 حساب مرقوم نشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مفتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني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 يضحكون على الأراء ينظون هل سوِّب الكفار ما كانوا يفعلون؟